الزكاة عبادة من العبادات هل يشترط فيها النية لا بد من النية عند إخراج الزكاة لأنها عباده والحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وهذه النية تكون عند أداء الزكاة يعني عند إعطائها لمن يستحقها وذلك عند مالك والشافعي وتكون عند أبي حنيفة عند الأداء أو عند عزلها وقبل توزيعها وجوز أحمد تقديم النية على الأداء بزمن يسير ولا يشترط أن يتلفظ بالنية فقد يكون في ذلك جرح لشعور البعض ممن يأخذونها والله أعلم